فَلَمَّا جَاءَ أَذَانُ فِي جَاهِزِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّن 6. se ti rate in yifirísip 7. se ti rate سيدون قالوا نقيد صوراً Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. قالوا جزاؤه من في رحله فهو جزاؤه فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء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 نرفع درجات من نشاء سرق أخله مَنْ فَاعَلَ قَوْلَ السَّوْرِ قَأْخَرُ لَنْ نُبْ مِن